وَمَنْ يَقْلُتْ مِنْكُمْ إِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِنَا جِرَهَا مُرَتَيْهِ وَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريما يَا لِسَانَّ مَنْهِ لَسُمَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَانِ إِنْ want ايلا <سؤال> والكم ما يثنا في بيوتكم من لا يعذل اي الظمى ان الله ve verirım Allah أمسك عليك زوجك واتق الله وت... وَسَفِحُوا أَقَدَ وَاصِلَةَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ What? Wow. Wow.